أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 وكذلك مكنا ليوسفى في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والآجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم وهم لهم ملكرون ولما جهدهم بجهادهم قال اتوني بأخ من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير من فإن لم تأتوني به فلا كن لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرامد عنه أباهم وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في ذحانهم لعلهم يعرفون ونبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرزل معنا أخانا مكتل له لحافظ قال هل املكم عليه الا كما املتمكم على اخيهم من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فَتَحُومَتَ عَبٌ وَجَدُوا مَغَاعَتَهُمْ رُدَّت إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِلَاعَتُنَا رُدَّت إِلَيْنَا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعيد ذلك قيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا بِكُم فَلَمَّا أَتَاهُم مُّفْقَهُ قَالَ اللَّهُمَّ عَلِمَ مَا نَقُولُ وَكِين وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مِّثْلَ وَمَا أُومِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ ثُمَّ ما كان يوني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس يعلمون لما دخلوا على يوش فآوى إليه أخاه قال إي أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم جهادهم جعلت ثقاية في رح أخيه ثم أذن الأذين أيتها أن العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد أسواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنت تارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحمه فهو جزاء كذا ك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل بعائ أخيه ثم استخرجها من بعائ أخيه. كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذه خوفاً. لا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفرق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أكله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يؤديها لهم قال أنتم كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا من يسوء منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مرفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرواح يأذنني أبي يا أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق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 وَتَوَلَّى وَقَالَ يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَلاَ تَعِينَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَضِيْم قَالُوا تاللهِ تَفْتَرُونَ تَذْكُرُونَ يُوسُفَ حتى تَأَتَّكُونَ حَرَالاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا ve akhir وأهلنا الظهر وجئنا ببراعة مزجات فأوفئنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغبر الله لكم وهو أرحم الراحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجئ rules you find